أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس لقيرا أم يحسدون الناس على فقد آتينا آل إبراهيم إِذَا بَرَزَ الْحُكْمُ تَرَائَنَا هُمْ مُرْكَنًا عَظِيمًا أَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِالْجِيَاءِ وَمِنْهُمْ وكفى بجهنم سيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا دُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا بَجُلُودًا نَّيْرًا يَذُوقُ الظُّلَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا والذي In Long انما ايوكم به ان الله خير وأحسن تؤذر